111. قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 112. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب, فهب لي من لدنك وليا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 111. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 112. فاتخذت من دونهم حجابا 113. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني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 قَالَ قال كذلك قال ربك هو علي هين 110. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 111. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 112. فأجاءها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 111. إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 112. فكلي واشربي وقري عينا 113. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا 111. فأتت به قومها تحمله 112. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 113. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وَهُمْ فِي غفلة وهم لا يؤمنون إنا نَحْنُ نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.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 114. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 115. لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا 116. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حكيا 117. وما تدعون من دون ادْعُ رَبِّي عَسَاءَ أَنْ لا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دون اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 117. وكلا جعلنا نبيا 118. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا 119. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 111. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 112. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا 113. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 إَا تُطل عَلَهِم آياتاتُ الرَّحمَانِ خَبُّْوا سُددَ وَبُكّ فَخَلَ فَمِنْ بَعَِهِمْ خَْفٌ أَضَع الصَّلاةَ وَاتَّبَع الشَّهَ وَتِ فَسَو فَ غيا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 111. ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا 112. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 113. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم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 129. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 120. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيُنْزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ أَطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا 117. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا مِن واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 119. كلا بعبادتهم عَلَيْهِمْ بعبادتهم